أجل إنها أدراع الحديد إلى إحدى الساحات يسحب بلال وخباب وصهيب ورفاقهم حيث تتقد الرمضاء وكأن شمسهم تنشر أحزانا وتتقاطر دمى وتعرى أجسادهم ويلبسونهم تلك الدروع الحديدية الملتهبة التي تزيدهم عذابا واختناقا تحت ألسنة الشمس والصياط يطلبون الرحمة يستغيثون يستجدون شربة ماء ولا مجيب وبعد أن يغشى على بعضهم يسحبون بقيودهم ثم يطعمونهم شيئاً يسيراً يبقيهم لحفلة أخرى من العذاب يستجيب الجميع لمطالب الطواغيت إلا بلالاً استشعر عظمة الله فملأ قلبه فانشغل عما حوله ومن حوله أصبح لا يعيش إلا حبه ولا يردد سوى اسمه أحد أحد هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه تعب مالكه أمية من تعذيبه فأمر بربط عنقه بحبل ثم نادى مجموعة من الأشرار فألقى بطرف الحبل إليهم ليتسلوا به وكأنه دمية كأنه ليس من البشر فأخذوه في الطرقات يسقط فيسحبونه يتعثر فيركلونه يعرج فيشتمونه ويحثون التراب في وجهه يفعلون ذلك وسط قهقهات أمية ورفاقه الذين يمارسون قبحهم على جسده لكنهم عجزوا عن إطفاء النور الذي يحرره من أعماقه أحد أحد تحرر بلال من كل لغات الإملاء وبلغ أقصى مسافات الحرية فلم يعد أمامه من يستحق الخوف والإذعان سوى خالقه كان يحاول أن يسقيهم رشفة من نبع السماء لكنهم يصرون على الانحناء للأخشاب والخرافة ضاقت قريش بالتوحيد وتسلل المعذبون لنبيهم يشكون يكشفون له آثار التعذيب ويناشده خباب يا رسول الله ألا تدعو لنا فقعد عليه السلام محمر وجهه فقال إن من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه ترتفع معنويات المعذبين لهذا الوعد الحق وتنتشر أخبارهم في جزيرة العرب حتى تصل إلى رجل يقال له أبو ذر الغفاري فيرسل أخا له من أمه يقال له عمر بن عبسة السلمي وكان يكره الأصنام ويرى أن الوثنية خرافة امتطى عمر راحلته تقطع به الفيافية والأودية وحين تحط به حول الكعبة ينزل عنها ثم يطوف بالبيت ثم يتلفت يبحث ويتلفت فلا يرى منهم أحدا أين من شغلت أخباره الجزيرة كلها إنه لا يسمع إلا الجرأة على شتمه والنيل منه كيف الوصول إليه هل سيعود دون مقابلته